يلجأ يا من خيامن اش خيال ان قصدك سلب ما خل العداء حال هجمة وعلينا وفرهدة وما في خيامن شكوى الى الله يسلبه حتى ازرناه المانخيني ما لف واحد رحمني هذا الخبر عندك ولتروع هلط صد تروع نسوة المظلوم بالليل ترى يا تامي لا تروعهم صد لا تروع نسوة المظلوم بالليل ما تسمع الحناب المخيم والعويل ما يكسرون قلبك ما ينكسر قلبك حراير مالها كفيل تهجم عليها في محلها بالخياء وانشان ما يكفيك حتى تدخل تشوف اصبر علي شويه اعطيني معله اتريض بخلي الحرم تتستر بالجفوف هل جيتني بحالي اخبر لك من الخوف بالغصب يا هذي علي اشرح الحق تحجيءه يسمع ولا سمعت كلاما من غير نور يلوح ومضيق اذا ما كلمه حكى على خده تهامه نادت صد والله التخيط بفحل الرجاء اما انت صد لو انت المنادي يا علي نجي لعذر ناصر محمد الهادي قالها يا حر مصيبة تجفتك لا تعددين مصيبة تجمع تم لي حال اللي صابت صاب قلب يا حزينة تخبرين من شاف المصيبة نصب انا قالت من انتقى لنا المات تنكرين أنا أبوش بنتي علي ما خف الحق